ا د ن ا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير ا ل م ر ض و ب عليهم ولا الضالين أ ل م تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض و أ س ب غ عليكم الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه و ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى بغير علم وإذا ي ر ك ه الهدى ا ل ش ل ك ه دعويه غير ا ب ح ي ه ذات مضمون ل و ك ا ا ل ش ي ي ط ا ن د ع و ه م إلى ع ا ا ل س ع ي موسوعه ا ل ل ه وهو م ح س ن فقد ا س س ت ك ب ا ل ع ر و ة ا للعلوم و و ث ق ى إ ى الله ا ا ق ب ة أ م ر و ا ل ا يحزنك كفره إ ل ي ن ا م ي ه م فننبئهم بما عملوا إنهم الله ل ع ي موسوعه بذات ا ل ص د ر ن م ق ل ل ي ا ثم نضطرهم إ ل ى ع ذ ا ب غ ل ي ولئن س أ ل ت ه م من خ ل ق ا ل س م ا و و ا ا ت ل أ ر ض لنقولن ا ل ل ه قل ا ل ح م د لله ل ه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 بأن الله هو الحق وأن, ما يدعون من دونه الباطل وأن الله الحق هو موسوعه ا ي د ع ن ا ل ن ا ب ل و س ا للعلوم ي الكبير أ تر أن الاسلاميه ر ي ك ليريكم من آ ي ا ت ه ان في ذلك ل آ ي ا ت لكل صبار شكور واذا غشيهم موج كالظلل دعوا غشيهم موج كالظلل الله موسوعه ا ل د ي ن ف ل م ا نجاهم إ ل ى ا للعلوم ب ر فمنهم م ق الاسلاميه يجحد بآياتنا إ خ ر ك ف و موسوعه ا ا ل ن ا ب ل س ا ربكم و ا خ ش و و ي م ا ل ا س ل ا م ي موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل د ن ي ا 「おまたくしのおかげでございます」